الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث في شرح الجامع في صفة صلاة بصفة الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول معالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه الجامع في صفة الصلاة في مسألة قراءة الفاتحة قال حفظه الله والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للماموم فلو اكتفى الماموم بقراءة الإمام صحت صلاته. هذه المسألة كما ذكرنا بالأمس في اختلاف العلماء في قراءة الإمام هل هي قراءة للمأموم؟ في الصلاة الجهرية أم لا وبصدنا القول لكل مذهب من المذاهب الثلاثة التي اختلفت في حكم قراءة الفاتحة للمأموم ونخلص إلى الراجح في المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فلو اكتفى المأموم بقراءة الإمام صحت صلاته نعم قال شيخنا عفى الله عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل وتارة أفرد القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره وطائفة للنفي, وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه وإنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي. هذه المسألة ليس فيها ما يقال في غيرها من مسائل الخلاف بأن الاحتياط في الخروج من الخلاف فتعمل كذا لا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة. لأنها لأنها ليس هناك قول هو الاحوط إذا فعلته قد يقول قائل إن القراءة قراءة الفاتحة للماموم على سبيل الاحتياط يكون بذلك من الخروج من الخلاف وليس كذلك لماذا لان الذي يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وهو مأموم قد سمع قراءة إمامه سوف يقرأ هذه السورة إما مع قراءة الإمام فيخالف قول ربنا جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأيضا إن لم يكن كذلك فإذا قرأها في سكتات قد لا يكملها أو أنه يحدث الإمام سكته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك ثمة احتياط في هذه المسألة ولكن الذي يكون في هذه المسألة أقرب وأرجح أن الإنسان المأموم إذا كان في السرية فلا بأس أن يقرأ الفاتحة لأنه لا ينازع الإمام في هذه القراءة وإن كانت قراءة الإمام قراءة له لكن في السرية يستطيع أن يقرأ أما في الجهرية فليس هناك وقت ممكن أن يقرأ فيه الإنسان الفاتحة في كثير من الأوقات ومع كثير من الأئمة إلا إذا كان سيقرأ مع قراءة الإمام وهذا مخالف للآية التي سبق ذكرها نعم قال رحمه الله والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق انتهى كلامه مسألة من أدرك الإمام وقد شرع في القراءة فهل له أن يستعيد ويستفتح أم يفعل أحدهما أم يسكت أم يسكت وينصت لقراءة الإمام؟ هذه مسألة تعرف لكثير من الناس إذا أتيت إلى المسجد والإمام قد شرع في القراءة قد شرع في القراءة إما قراءة الفاتحة أو أنه أيضا أتم الفاتحة وشرع في قراءة ما تيسر من القرآن. واتيت والإمام يقرا القران وكبرت تكبيره الاحرام لان تكبيره الاحرام ركن فهل تستفتح وتستعيد بالله من الشيطان الرجيم ام تسكت هل تستعيي تستفتح تاتي بدعاء الاستفتاح وتستعيد ام تستفتح فقط ولا تتعود أم تسكت فلا تأتي لا بالاستفتاح ولا بالاستعاذة وتنصت نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه حال الجهر يستفتح ويتعود ولا يقرأ لانه بالاستماع يحص له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما وقيل يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة فمن لم يقرأ لا يتعوذ وقيل لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهري وهذا أصح فإن ذلك يشغل عن الاستماع والانصاف المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء انتهى كلامه هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال القول الأول أنه إذا دخل مع الإمام في الصلاة الجهرية وقد شرع في القراءة سواء قراءة الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن فانه يستفتح ويتعوذ لماذا؟ لأن الإمام لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ فيكون لا يحصل له أن قراءة الإمام قراءة له في الاستفتاح والتعوذ لأن الإمام لا يجهر بهما فقالوا يستفتح ويستعيد استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قول الثاني قالوا يستفتح ولا يتعوذ لماذا قالوا لأن الاستفتاح تبع لتكبيرة الإحرام والتعود تبع للفاتحة وما كان تبع لتكبيرة الإحرام يأتي به وهو الاستفتاح وأما التعود فهو تابع للقراءة فلا يأتي بها لأن الإمام قراءته قراءة للإمام للمأموم للماموم لان الامام قراءته قراءه للمامون القول الثالث قالوا لا لا يستفتح ولا يتعود وانما ينصت لان الله جل وعلا قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذا هو الاقرب لوجود الدليل بان المسلم مطلوب منه شرعة ومأمور شرعة أنه إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهريه عليه أن ينصت. قال الإمام أحمد أجمع أهل العلم على أن هذه السور على أن هذه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أنها في الصلاة. يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهريه فأنصت واستمع. وهذا أقرب، فإذا كبر تكبيرة الإحرام وقد شرع ما لحق الإمام إلا وقد شرع في القراءة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينصت للقراءة ويستمع إليها. نعم، قال شيخنا حفظه الله، وتجب قراءة الفاتحة مرتبة متواليه غير منكسة، بل كما أنزلها الله جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا هكذا وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإن ترك الترتيب بأن قدم بعض آياتها على بعض فإن تعمد ذلك بطلت قراءته ولا تبطل صلاته عند الشافعية لان ما فعله هو أنه قرى آية أو آيات في غير موضعها ويلزمه استئناف الفاتحة وتبطل بتعمده عند الحنابلة ولا شك أن المأمور أن تقرأ الفاتحة مرتبة متواليه مرتبة يعني مرتبة الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الصورة يرتبها وأيضا متواليه يعني لا يفصل فصلا يطول بين الآيات وإنما يقول الحمد لله رب العالمين ويقف عند رؤوس الآيات ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيقرأ الفاتحة ويرتب آياتها وأيضا يوالي في قراءة الآيات ولا يفصل فصلا طويلا بين الآيات نعم أحسن الله إليه قال شيخنا حفظه الله وإن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب من أول الفاتحة وإن نكسها لم تصح إذا فعل بأن لم يقرأ مرتبا قال مالك يوم الدين قبل أن يقرأ الحمد لله رب العالمين ساهيا استفتح فقال مالك يوم الدين ماذا عليه وهو قد فعل ذلك تهوى من غير عمد فانه ياتي ياتي بما لم يقراه فيعيد ويقول الحمد لله رب العالمين وهكذا فلا بد ان ياتي بها مرتبه فلا يعتد بالمؤخر لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين وترك الايه فإنه يقرأها ولا يعتد بإياك نعبد وإياك نستعين حتى يقرأ ما قبلها نعم قالوا وإن كسها لو قرأ من آخر السورة إلى أولها هذا يسمى تنكيس فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يأتي بالفاتحة على الوجه الصحيح نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله وتجب الموالاه في قراءتها ومعنى الموالاه أن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر بقدر التنفس فإن قطعها لأمر مشروع كتأمينه على قراءة الإمام أو فتحه على الإمام بنى على قراءته أو سكت ليستمع لقراءة الإمام سواء طال ذلك أو قصر وهذا معنى الموالاة. فإن كان الموالاة أن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل بينها إلا بقدر النفس تنفس لكن لو قطعها لامر مشروع كتأمينه على قراءة الإمام أو أن الإمام ارتج عليه ففتح عليه فإن ذلك لا يؤثر على هذا الشرط وهو شرط الموالاة نعم أحسن الله إليكم وإن كان القطع لأمر غير مشروع وطال الفصل أبطل هذا القطع الموالاة وإن لم يطل لم تبطل إذا طال الفصل قال الحمد لله وسكت بهذا السكوت الطويل الرحمن الرحيم فإنه بهذا الفصل قد قطع المولاة والمولاة شرط لقراءة الفاتحة نعم وبذلك يبطل تبطل هذه القراءة لا بد أن يستأنف الفاتحة من جديد نعم. قال شيخنا حفيظه الله فيها إحدى عشرة تشديدة عند من لا يعتبر البسملة منها اللام من لله والباء من ربي والرائين من الرحمن الرحيم والدال من الدين واليائين من إياك وإياك والصاد من الصراط واللام من الذين والضاد واللام من الضالين وأربعة عشر تشديدة عند من يعتبر البسملة منها في الله الرحمن الرحيم التشديد للحرف معناه أن أن ذلك بحرفين والتشديد للحرف هو بمعنى يعني أنه حرفين شدد فكان بهذا التشديد حرفين من نفس الحرف وفي الفاتحة من غير البسملة إحدى عشرة تشديدة لا بد أن يأتي بها لماذا؟ لأن التشديد يعني حرف وحرف فلم لم يأتي بالتشديد فإنه قد ترك حرفا وإذا تركه متعمدا لم تصح قراءة الفاتحة وقد ذكرنا أن هذه التشديدات في الفاتحة بإحدى عشرة تشديدة إذا لم نعتبر البسمله وهو الراجح من السورة. وعند من السورة وعندما يعتبر البسملة من السورة تكون عدد تشديدات 14 تشديدة نعم قال شيخنا حفظه الله فإن ترك تشديدة سهوة أو خطأ لم تصح واستأنف وإن تركها عمدا بطلت لأن الحرف المشدد حرفان نعم لو ترك تشديدا سهول فإنه قد ترك حرفا لم تصح القراءة لأن القراءة ركن والركن لا بد أن تأتي به سواء كان عن سهو أو عن خطأ فضلا ان يكون عن عمد ولا بد من الاستئناف وإن ترك التشديد ولو في تشديده واحدة عمدا بطرت القراءة لأنه ترك حرفا كاملا من السورة فلم يأتي بها كاملة فالحرف المشدد حرفان نعم قال شيخنا حفظه الله وإذا أظهر المدغم مثل أن يظهر لام الرحمن فيقول الرحمن فصلاته صحيحة لقال الرحمن فصلاته صحيحة لأنه أتى بالحرفين أظهر الإدغام لم يشدد صلاة صحيحة لكنه ترك ترك الأولى والأتم في القراءة وهو أن يأتي بالإدغام نعم لأنه إنما ترك الإدغام وهو لحن لا يحيل المعنى ويستحب قراءتها مجودة مرتلة يمكن فيها حروف المد واللين من غير تمطيط مع وقوفه عند رأس آية عملاً, عملا بقوله تعالى ورته القرآن ترتيلا واتباعا لقراءته صلى الله عليه وسلم كما وصفتها أم سلمة رضي الله عنها كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا يدلك على أهمية تعلم قراءة الفاتحة القراءة الصحيحة وقد تضافرت كلمات العلماء في الحث على تعلم هذه الصورة العظيمة سوره الفاتحة أم القرآن وهي السبع المثاني وهي الصلاة استمع الصلاة وهي فاتحة القرآن وفاتحة الكتاب ولذلك فإن العلماء قد بينوا أحكام هذه الصورة لأنها تقرأ في كل ركعة وهي ركن لا تصح الصلاة بأي حال إذا اخل المسلم بهذا الركن فإن صلاته غير صحيحة وعلى هذا فإننا نقول إن الاهتمام بهذه الصورة ومعرفة أحكامها وقراءتها القراءة الصحيحة مما يجب على المسلم ولذلك بيان الواجب فيها والمستحب حتى ويستحب عند قراءتها أن تقرأ مجوده مرتله يمكن فيها حروف المد واللين من غير تمطيط مع وقوفه عند رأس كل آية عملا بقول الله جل وعلا ورتل القران ترتيلا نعم قال شيخنا حفظه الله قول آمين فإذا فرغ من الفاتحة أمن بقوله امين والتأمين مشروع في الجملة عند أهل العلم للإمام والمأموم والمنفرد أما المنفرد فقد اتفق العلماء على أنه يشرع أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية قال النووي رحمه الله وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وأما الإمام فالجمهور على أنه يؤمن في السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين وذهب المالكيه الى ان الامام يشرع له التامين في الصلاه السريه فقط ويكره له ان يؤمن في الصلاه الجهريه وتاولوا الحديث السابق بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام أي بلغ موضع التأمين كقولهم أنجد وأتهم إذا بلغ نجدا وته وتهامه وقالوا إن الرواية الأخرى فيها قسمة بين الإمام والمأموم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين نعم بعد أن يتم قراءة الفاتحة يقول آمين من يقول الإمام والمنفرد والمأمون أما المنفرد فقد انعقد الإجماع على أن المنفرد يؤمن كما ذكر ذلك الإمام النووي المنفرد اتفقت كلمة العلماء على أنه يؤمن بعد قراءة الفاتحة سواء ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية والتأمين أن يقول آمين وأما الإمام فجمهور أهل العلم على أن الإمام يؤمن في الجهرية والسرية أيضا كالمنفرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فامنوا وهذا نص في أن الإمام يؤمن في انتهائه من الفاتحة يأتي بالتأمين قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وهذه كلمة فصل ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يا الناس يقول آمين فهذا لا يبقى معه اختلاف لكن المالكيين رحمهم الله قالوا إن الإمام يشرع له التأمين في السرية دون الجهرية فالجهرية يكره له يكره له أن يؤمن فيها لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الايمان قالوا يعني بلغ موضع التأمين وليس معناه أن يؤمن هو الإمام وإنما الذين يقولون آمين هم من يستمع من يستمع وهم المأمومون وقالوا إن الرواية الأخرى فيها قسمة بين الإمام والمأمون بين الإمام والماموم فان الامام يقرا الفاتحه الى ولا الضالين ثم يقول الماموم امين فكان الجميع قرأها الامام والماموم فامين هي للماموم يقولون واما الى ولا الضالين فهي الى الامام وهذا تاويل ليس عليه دليل بل الدليل على عكسه بأن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين في الصلاة الجهرية نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله قال ابن عبد البر رحمه الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وهذا نص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف وهو قول جمهور علماء المسلمين وممن قال ذلك مالك في رواية المدنيين عنه منهم عبد, الملك عبد منهم عبد الملك ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابو المصعب الزهري وعبد الله بن نافع وهو قولهم قالوا يقول آمين الإمام ومن خلفه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وابن المبارك واحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والطبارين وجماعه اهل الاثر بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره ووائل بن حجر وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها وهو قول الطبري وقال الشافعي واصحابه وابو ثور واحمد بن حنبل واهل الحديث يجهروا بها انتهى كلامه هذا هو الحق ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قال امين وهو امام فيشرع للامام ان يقول امين نعم اما الماموم فجمهور اهل العلم على انه يشرع له التامين في الصلاه السريه والجهريه لعموم الاحاديث السابقه وموضعها ان يوافق تامينه تامين الامام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قال ابن رجب رحمه الله ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون أيضا على هذا الدعاء فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء بدليل قوله في رواية معمر فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمن أي إذا شرع في التأمين أو أراده نعم كذلك المأموم جمهور أهل العلم على أنه يشرع له التأمين في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأحاديث لكن السؤال متى يؤمن المأموم هل إذا انتهى الإمام من قوله آمين أو يقول آمين مع ابتداء قول الإمام آمين فيؤمن مع تأمينه أو بعده أو قبله الصحيح في هذا أن تأمين المعموم مع تأمين الإمام معه لا قبله ولا بعده لا قبله ولا بعده ولذلك قالوا لا يستحب للمأموم أن يقارن الإمام في شيء إلا في التأمين لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فإذا كبر فكبر ما يكبر معه وإنما يكبر بعده يتابعه إلا في التأمين فإنه يوافقه المشروع أنه يوافق إمامه في التأمين فيؤمن مع تأمين إمامه والدليل والدليل حديث فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فإذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنه أي إذا ابتدع وشرع في التأمين فامنوا حتى تتوافق يتوافق تأمين الماموم مع إمامه مع الملائكة كلهم يؤمنون في وقت واحد. الإمام والمأموم ويوافق ذلك التأمين الملائكة نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله أما جهر الإمام بالتأمين فهو مذهب الشا... نعم ويجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية أما جهر الإمام بالتأمين فهو مذهب الشافعية والحنابلة وروايا عن مالك واختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن وشيخنا وشيخ نبيذ وذهب إلى أن الإمام وذهب الأحناف إلى أن الإمام يسر بالتأمين وهو رواية عن مالك ورواية في مذهب الحنابلة والصحيح جهر الإمام بالتأمين وهو السنة العملية والقولية ثابت عنه صلى الله عليه وسلم هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين؟ إذا قال ولا الضالين هل يقول الإمام آمين جهرا وأيضا هل الماموم يجهر بالتأمين لا شك أن المسألة خلافية فإن مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عم مالك واختيار شيخ الإسلامي تيمية وهو ايضا اختيار ابن حزم الظاهري أنه يجهر الإمام والماموم بالتأمين أما الأحناف فإنهم يقولون الحنفية يقولون إن الإمام يسر بالتأمين أن الإمام يسر بالتأمين يقول الضالين ثم يقول سرا آمين ولكن جهر الإمام بالتأمين هو الصحيح وهي السنة العملية والقولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال شيخنا حفظه الله والصحيح جهر الإمام بالتأمين وهو السنة العملية والقولية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وفي حديث وائل بن حجر المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا قال آمين ورفع بها صوته وفي حديث أبي هريرة المتقدم إذا أمن الإمام فأمنوا وأما جهر المأموم بالتأمين فهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار البخاري وابن حزم وشيخ الإسلام وشيخنا ابن بازن واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ووجه الاستدلال أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر وبحديث وائل بن حجر المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته قال الترميذي حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها انتهى كلامه وذهب الحنفية والمالكية إلى الإسرار بالتأمين واستدلوا بأدلة إسرار الإمام بالتأمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين وقد أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه لأن التأمين في حقهم أوكد لكونهم امروا به فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى وقد تقدم التصريح بذلك ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بالجهر به وأجمعوا على ذلك فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء أنه قال أدركت مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجه بآمين وعن عكرمه قال أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بامين قال إسحاق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بامين حتى, يس حتى يسمعوا للمسجد رجه انتهى كلامه جهر المأموم بالتأمين على قولين مشهورين قول الأول أنه يجهر بها كالإمام وهو مذهب الشافعية والحنابلة والقول الثاني لا يجهر بها وهو قول أو مذهب المالكية والحنفية وعند التأمل نجد أن القول بالجهر بالتأمين هو الموافق للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللقائل إذا أمن الإمام فأمنوا ولم يقل سرا وقد نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عطاء أدركت مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجه بآمين ولا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة قد فعلوا ذلك الا لأنهم فعلوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستقر عندهم فليس فعل صحابي واحد ولا اثنين ولا مئة بل أكثر من مئتين أو أدركت مئتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالهم لكن مع هذا فإن المسألة سهلة ولا يقع فيها التنازع بين الناس إذا جهر الماموم بالتأمين أنكر عليه من لا يرى ذلك إنكارا شديدا وربما فسقه أو بدعه أو أنكر عليه إنكارا قوليا يخرجه من المسجد ونحو ذلك هذا لا يجوز شرعا فإن المسألة يسع فيها الخلاف ومراعاة حال الناس في ذلك لو أن مأموما صلى مع حنفية عوام أو مالكية يرون الجاه يرون الإصرار بالتأمين وأنه لو جهر بالتأمين لا وقع عليه إشكال في ذلك وانكر عليه إنكارا شديدا فإنه يصير بها والحمد لله لا إشكال عليه في ذلك نعم احسن الله اليكم قال شيخنا حفظه الله وعلى كل حال فمسألة الجهر أو الإسرار أو الإصرار بالتأمين هي من سنن الصلاة ولا ينبغي التنازع حيالها فإن كانت المصلحة في عدم الجهر كأن صلى مع من يرى ترك, ترك الجهر بها فلا بأس أن يسر بها والعكس بالعكس تاليفا للقلوب وجمعا لها وبعدا عن الاختلاف خاصة إن كان بين عامه درجوا على هذا القول ولم يتعلموا غيره، وعلى المسلم تعلم الفاتحة، وعلى المسلم تعلم الفاتحة وحفظها، لأن صلاته لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن ترك تعلمها مع قدرته لم تصح صلاته. قال القرطبي رحمه الله، وعليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب، فما زاد. إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله وفي وقت تعلمها هل يصلي خلف من يحسنها لتكون قراءة الإمام قراءة له نعم كما ذكرنا بأن تعلم الفاتحة وحفظ الفاتحة من أوجب الواجبات لأنه لا تصح الصلاة إلا بها وعليه أبدا كما قال القرطبي أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب لكن في وقت التعلم هل يصلي خلف من يحسنها لتكون قراءة الإمام قراءة له نعم قال شيخنا حفظه الله ذهب الحنابلة أنه لا يجب عليه ذلك وإن كان يستحب له الصلاة خلف قارئ خلف قارئ خروجا من خلاف من أوجبه وذهب الشافعية والمالكية إلى وجوب ذلك لأنه لا يتوصل لذلك الواجب بالنسبة له إلا بالإتمام بمن يحسنها والإمام يحمل, يحمل عنه ذلك فإن لم يجد احدا يأتم به فإنه يقول مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألم يكن قد تعلم الفاتحة فانه يستحب له أن يصلي خلف إمام يقرأ بالفاتحة لأن قراءة الإمام قراءة له حتى يتقن الفاتحة وهل هذا واجب؟ قال الحنابلة لا يجب عليه والشافعية والمالكية يقولون بوجوب ذلك لأنه لا يتوصل إلى الواجب إلا بهذا وهذا قول قوي ولا شك أن فعل هذا بأن يصلي خلف إمام خروجا من الخلاف فلا شك أنه هو الاحتياط وهو الذي تبرع به الدمة لكن لو أنه لم يجد احدا يعلمه الفاتحة فماذا يقول بدل الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله بأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن علمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم احسن الله اليكم قال شيخنا حفظه الله فان لم يجد احدا يأتم به فانه يقول مكانها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فعن عبد الله بن ابي اوث رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع اني لا استطيع اخذ شيء من القران فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني قال شيخنا بن باز رحمه الله فإن عجز المسلم عن تعلم الفاتحة وحان وقت الصلاة قبل أن يتعلمها قام مقامها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله إني لا أستطيع أن اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني عنه فقال له صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى كلامه وكذلك لو أنه لا يحسن إلا بعض الآيات فإنه يكرر هذه الآيات بمقدار طول سورة الفاتحة أما إذا كان لا يحسن إلا جزء من آية فإنه لا يكررها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أن يعلمه ما يجزئه عن الفاتحه قل سبحان الله والحمد لله إلى آخر الحديث والحمد لله جزء من آية ولو كان يكفي أن يكرر جزء من آية لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كرر الحمد لله بمقدار قراءة الفاتحه فدل ذلك على أنه إن كان عنده أكثر من آية نعم يكررها أما إذا لم يكن عنده إلا جزء آية فلا يكررها وإنما يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله ثم ان كان يحسن بعض آياتها كرره بمقدار طول سوره الفاتحه وان كان يحسن ايه منها كررها لان ما كان منها فهو اولى لان الفاتحه منها أقرب إليها من غيرها قال النووي رحمه الله واعلم أن الاحوط والمستحب لمن يحفظ لمن يحفظ لمن يحفظ ايه من الفاتحه أن يكررها سبع مرات ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف انتهى كلامه وإن عرف بعض آية لم يلزمه, لم يلزمه تكرارها وعدل إلى غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم يأمره بتكرير الحمد لله وهي بعض آيات من الفاتحة قف عند هذا ما الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين